نشر الخير فصن يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا نشر الخير فصن يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا من حنينا او ركعنا من حنينا لا لا روحي وقلبي لبيك ربي روحي وقلبي عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي, نلبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه و التسليم على معكم في مشروعكم مشروع رياض الجنة الذي تديره مبارة طريق الإيمان بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بهذه المحاضرات الاسبوعيه في هذا المسل المبارك ويوم نقف مع شخصية من الشخصيات الإسلامية التي خلدها التاريخ شخصية هي من عظم الشخصيات التي مرت على, هذا على هذه الامه المباركة قرر ذلك الرجل في فترات من الفترات بقوله من كان يعبد الله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قررات الله. لا أكل معه، ولا شرابه. Yeah كم دخل من السافدين من المهاجرين الإسلام على يدي ذلك ويبكي كنت أحداً يبكي للفرح إلا لما مرأت أبي يبكي للعبة اليوم يبكي على شعوره يبكي ألم سيحب الدرد في التعتيب يبكي الفرح اختاره الله عرب إذي أقول We are بصيرين جو شاف طيبه التي سيارها وعضو العراق التي فتحها ستاتي بضعه شهور لما صار عمره كعون النبي عاما حياة معجب. لما هي تضل، لك تعاقب شكل. قالت لعمه كمال. شرعيات الجنة الشيخ نبيع علي عبدين على هذه المعضرة الطيبة المباركة ولكي السلطان العظيم والعشر الكريم أن تكون في ميزانك السناديين وميزانك السناديكم أعبابنا وأخواتنا الفاضلات بذلك أن أضيفنا في السفر القاضي بين الله سبحانه وتعالى سوف يكون فضيلة الشيخ سلطان اعتين المسكر من مملكة العراوية السعودية إلى أن تطيقوا في السفر القاضي السلطان العظيم